مني ستار الالوان والريح هيا يا حبيب صابت الايام اللي عايشه السنين في دنيا كاحلام هيا يا حبيب صابت الايام اللي عايشه السنين في دنيا كاحلام هيا يا حبيب هيا يا حبيب هيا يا حبيب hayya ya habibi sadiq al ayyam li na'ish sami bi dunya kal ahlam hayya ya habibi sadiq al ayyam